والبين في جوفه وما جعل أزواجكم الله تظاهرون منهم أمماتكم وما جعل أدعئكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ودعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا وآباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما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 إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ ذاوت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله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 صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضا نحبه فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدل تبدل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 كُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا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 هناك احد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيقم عن الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا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 والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم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 أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك, وبنات عمك وبنات عم ماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وامرأة مؤمنة إو وهبت نفسها للنبي إن أرادا النبي أي يستنقحها خالصة لك من دون المؤمنين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 لَيكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى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 INN WALAA IKHWAANIHIN WALAA IKHWAANIHIN WALAA ABNAA IKHWAANIHIN ابناء اخواتهم ولا نسائهم ولا ما ملكت ايمانهم واتقوا الله ان الله كان على كل شيء شهيدا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 ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن